إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبحر يحتوي ثمة وحوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب كوت ولأمري عن قليل كل من فيها يموت فاغتنى وقتك فيها قبل ما فيها يخوت قل بخير تجتنيه أو تحلو بالسفوت إنما الدنيا تناه إنما الدنيا تناه Ennama al-dun-i-a-fana, Leysa leyd-dun-i-a-sabot. Ennama al dun i كان وحوت انما الدنيا كبحر يحتوي سمك وحوت ولقد يكفيك منها ايها الطالبون ولقد يكفيك <تصفيق> ولا امر يعن قليل كل من فيها يموت انما الدنيا ليس للدنيا ثمن دنيا انما الدنيا كبحر يحتوي سمك وحوت انما الدنيا باحر يحتوي سمكا وحوت فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت إنما الدنيا فناس فنا ليس للدنيا ثبوت <تصفيق> انما الدنيا كبحر يحوي سمك وحوت انما الدنيا كبحر يحوي سمك وحوت انما الدنيا كبحر يحتوي سمك المحيط انما الدنيا كبحر يحتوي سمك المحيط انما الدنيا كبحر يحتوي